مملكه يمنه الا ما دونت ابي يمل في هذه ويمينك اهلت ما هنا اكو بنانا لنا 20 محان في يعني على عبري يمينك نبي العسي في غالبك لو تكون في سلامه مرت قومك بركي بقعيش او بيع لقلايو بركي نسلها ضلايو بركي واح نكاحايو قاع انتها اسأل اسجليها انت اوحي الممواله هو انت اوحي بقل الامة الناس عورد وتوغطى حتى من ملكة يمينها <تصفيق> اصطر وكلاهبي احفظ انا يا اسعبدري وكتوق الدوني اصطر احفظ محايا الي يا سياق الحديث استطفاري يعني الغوا وامرال نعمها حيارى لم يستحيوا اا انها لم يستحيوا خرجوا في وقال حافظ انني عم اركب اشاره الى القران تزاهم حافظونا ورغبكين الذين كوية المعنى هم يحافظون قوى وفروجهم إلا على أزواجهم أولماء ملكة إيمانهم حديث كمواسط رديسي أيضا وهو أعوزهم من كواه أولماء ملكة إيمانهم عايا يلي هذه أولم الدوون في حماركو في فيلسة وحيكو غارسة في زينو نكا يعمل نارتيسي فرجيري عرق تريسي هذا <تصفيق> الشيء <تصفيق> ناس اكثره انت اسكولي على كل حال <تصفيق> <تصفيق> نكا تمكين اهان نارتي حالة تمكين حالة استمتاعي وحالة كل مع ذلك وحالة نكا فرجيري دو ما بيسئلوه وفرج قليسي عصداني عبرانتاي برطبي ادبت اخلاني محايا لي حديث ليها يا جرا لما الدماء عمل اذي الاناكتا مسكي استويسينا احانينا كوركينها استغنالو اجدوالو تي لما اعيش وحيشين وجرتي و لا رأى مني و لا رأيت منه مبيل عليه الصلاة والسلام و لي فجديسي أن يم أركن أنا ينبصي يميك أركن هذه الحديث لها يجرى و حالي إن بارث لها عركة حديثي ما يشاهده ناتم ما يشاهده لكي نسعبه أهو حاليه بركاظ لها عركة حركة خراحة سأستمتعي سميش و وين بواهيه ان الدبل مخص باب سياسه قلبياس كثير ما هو هو هو بنيال وقصد و عرفت مقروح ماي لكن هو قصد مع هذا الحديد كليا وانتك واغهين بركة منك واغواجوا ولهن مثل الذي عليهن مركي ابن عباس افسره هاي حتى في غضاء الشهوة اسقع برهن شهوهات جده شريري نعرف انك لجده هايان شهوهاتي حتى ادلقاره يعني وحيي ذكروا لهذا يا ادنى ادخل هذا وحاضت كليل الفيله واعترفت ان ارى جلدي ها وشعري اني وحاضرت نظيف ايكو احاطه ايكو وصنعات ايكو, أفكاد أفكاد أفكاد أفكاد إيكو حتى في غباء الشهوهتي ولهن مثل الذى عليهن ميهاز مرغى يلعلي رميها لو راح بدين بقى ركت دى سواية انه يدير ايه ايه لمسي رواليها انه لكن محيس كينا اوبالاء كسيحن في حلوق وحق وجوه منك ماتيسي يعني حج استمتاع حقيسي وحي ملعيس إذا ايربتو ايربتو يناس ان ما كنسيوك وكاسم هاي اللي حتمتو حق عقوني يس حقوني أسليها تنكين كيس إلا غروب مالكوعة اللي هدي سايحي ميهاس اندها درجتي اندها سكينها الدين هدي لديه مايو الاسقو لعماينة لأكي حرام كماء اللي اند بيه اللي يوحا شكوكينا قلب البالا شكوكينا ضمسي اسكينا حديثا هو اي ما شاء الله تعالى حديث انتكينا دعنا وخقيل اذا كان القوم قوم كهديهين بعضهم بعض الوظيفين بعض من بعض كالهديهين تدخل احذو دخل كجران ايه اذا كان القوم معنا جماعة بعض الوظي بعد ذلك حديث الحيانين يعني ايه وحواي اسكوا هلا يعني رسي دت وحواي اسكوا متئ وقائيك بعض روض بعض روض معناها وارث أدوضة جدكة ويلكة قبرتهادي معناها مثل ايه مثلا يشكين من ايه من ايه اسكيين انا انا ايه اسكيين انا انا وحشكو لها فيه الحصان يقول عيسى سوطن الويدي الوي الويدي يا رسول الله سواء الهدي وحسري ان استدعت ان لا احدا حدي اذية وادد انا يعني احد خيودي انسك اذكي الملوء اظهر ويلك يعني وراك انت كل واجبك هديك اركن اتربتت هدي قياده توارد انا يعني لا اركن التوارد كتوار انا كركب هناك دوت تدخل دار استرعوا ورا عيالي عندي لكن ضروره اكون واعضاء ضرور. انا عضل اقوى قوتها سكلاتاي و يعني عور بالي ضربت يا لغاده الان الكريو ماشي يعني داول ومرها قدر خيس ان اتقى بنان بنان هدر خاينه بزان مكان عائده رسول الله حكايه هذيك اللي اسي هي الله يستر خير قالوا وحاسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الاله يا احق في واجب من بغم الله من بغم من حضري من الناس من بغم وخاص والله الاله يا ببضن. حق واجب ومظن حق حق عائشة ضمن معناته واجب من مظنه ان يستحيى ان سرته منه من لله مناماتي تدك حقولي وواجب ضمن الا لن سرته في دي بحالي اله امر في هاي وحجا ومجراه ستره ومستور كاسره واركاسدين من كذب عنك لقد قلت الان جلو سيسو اركائي لكن يعني يعني ايضبت ان لا الاليو وحيكيني سائز اسطر براغبهم حيالي بسكيلهيري ما الاحسان ان تأبد الله كأنك تراه الهي انا دعاب انا ادوه وجد ان لم تكون تراه شرط جواب بشرط ما عين رقيق فاستمر على عباده بعد ذلك اما فاحسن العباده عباده, عبادة, عبادة في جواب شرطه وحد في نهايه لا ولي بالقدر مضاعف لم تكون تراه فانه يراك بعد ان جواب الشرط اعتام مع جواب الشرط جواب الشرط مع ما عليه جواب الشرط من خف تو عاية لفست ملا عبادتك عبادت داري الدائم امسه فاحسن العبادة فاعباد الصوبي امسه قدر فلا تغفل اهل مامن لاي نسكو اكوي اهل مامن محايا فانه يراكا فانه اي يراك وصف واحدة وشاهده بالله والله غابا ماركا ما معاواي واختقستو ربي قابي الناس كو جيدو سي اديو انتي توفتها بيه رب جيسي او قديدو ما داما هديلو هيري هديه هديه مقعيسي تشفعو رديسي لغاوي سريك ددك اسكسرية اها الرسطورة هايو اله اناس كسريته و دائم عليه و دائم هايو اناس حصوشته اناس اركوه هايو ها اكو له عارض ما عليه مراغبه الحقوق عايه مراغبه مجادله امور و وقدر حقوقين شريك قوي شريك لاك جيل وكسر ووبدن بثنو 100 دينار ماي ادهم مالي ناسو حقو دوكتي فرق مالكي فريسو دوكتي لوكتاس فيتسا هاتفاء سوطينيين ساما ملوتا الفريس هشاء بقرار هاتف احداث خجوري الهاتف ذكا مالحظة ايه لو ها او فتسا ما فريسا لهاتف اوتانا ما يعني لوكتيسي متاغا الا ادي ما ادرتين معيني ما ادري لو خط بقول انا باب شوف يجرسو محتبي ما ما ادري لو خط ودي بيس ان رجع لطيس ما في فالغرفه ساعه وارتجعت عامه وتعالى يا ربي صل على محمد وآله سلام علينا وعلى شعبنا ما يجلسوا محتبيان ما مدر الهغط والغرفة ساء وارتجاء وعتهم وانتعالى أطرق سليان وحفن من رعانا سادة النادي وصحبه الله صلى الله عليه وسلم عليه وحوايه يعني نوية صفاتي حاجز بضن وبير شفات كلبري تسعجري س يعني وفريسه جري سيحجبي كتب لا على حديث يقوله زراري واللي جي نبي قد ساعيسه استي متا اذا تناسوا الا معدوله دي يعني ديفيز بحنون سواها مايه لكن صوبها هاي ولو كون في رسول الله اسط حسن الهي سيولد وحي النبي على الشيب جري يعني الرعمه وانكو ديالو وحمن الله الله يحمل الدونك إليه عركاس وحاسمه كل هتابة سنوكو الصالح لحيث حير اسمه وصول الشوء لحيث وانكو الصالح لحيث لكن يعني اتباعي حين كنتم تحبون الله فاتبعوني حبكم الله بي على خلاف سيهاي حدد إليه جايشيين ما إليه راينو فالنبي قال ليه اختبع الله فإن كنتم تحبون الله فاتبعونه يا راعة أمك يا محبة رسولك واجعلها لخلافة يعني قربانك أتمهيس فالبلايدة أتقول لها جزيس وحون أتخذ سيسي وحماهم تعلمه النبي وهو اتباعي سوى راعي ديس ولا راعوك وحكستو أذي أكسو بيس وخيرا ونوين أدراعين محاكم يا <تصفيق> هاي مركب او حوائل ابراهيم بن اهتم مالي كاس كادم بك مركب هاتف كأشوغي لي موقتي سوفت لما فريسين فريع معدورة فريع شكو جوكتي مركب بقى لكتا استاغيت هاتف اشوغي سامع بغرضه مركب مالي يعني ابي يزيد البسطة من مركب بداياته امركيسي من اوا سوشينكا ستو تربيه قاعده من قيمك قيمته هذا ان في ساعه فيصا ما اسيري من حضر الهي وش بقلب انقولن يعني نكشفه هو شو هذا بكوين صديق انا اسمها صوت انا اسمها انت البلد خلاص كده بقول لها سيدنا عثمان وحالو أماني جري حديث خواس هاي ولي كيسي أصرخه ومعينه وحالو جليل حديث بني كيسر عورده سواء لفتس يعني مالو أماني حياء يعني مالو أماني حتى يعني مكي وحالو خواس هاي وقاس خواس جريل أمبور كيسي أموزون كيسي أمراكي شغلتاً أشخواسي انتاس حديثك مدعيم معنية وايه واكاس حديثك معنية وايه انتا وايه وايه السيدة وغير ايكا نساسا وكالله ايه منك يعني استربيلي وصوك خليقي اه يعني ان اسح او حشمين استرك او حشمين ابدو قلبها اللي لا انك اضان وغلبيس واضان اوايه غافل عن الله هو مع لي إله إناس أركائي إنا الملقيين عشوا أركائي قال دلات دي دي سأبوها دي رضي الله تعالى أنه مركي مخسل أسجلائي مركي مخسل أسجلائي يعني وحاس أهجري وحاس كجلائي وصمى بحي ستة وغلا حياء من الله تعالى فريق الى عسكر سبيها تراد سيدنا عثمان رضي الله عنه قديم يعني عمر دي مئات الجرين اعداد العسكر حوات او بدنائ عندنا خويسات من المقدس خويسات خويسات من المقدسه وعمر سكركين الخويسات هاي انت هاي <تصفيق> نبينا عليه الصلاه والسلام خسائص تيسي وعاكمتها عليه الصلاة والسلام وعاكمتها خسائص تيسي اولا دي لما اركي قبضوا وقاسوا ولول اركي لهاي طفك اكوال عند بيني لهاي خسائص الكبرى اصو يعني كتاب كان صيود الله خسائص الكبرى اصقوا لو يحق خسائص اي هو حديث صحيح له وحيالها كاكو وهاي وعاكمتها خسائص دي. ام الدان خسائص تادي وها يعني خاصة ويال ام الدان محمد او روضي فهيدي تادي العرام عاشدي خسائص تاني وحاي. ام الدان خاصة وقتهاي هاد دي بالولولا بديني اناس لقلايان نارتين الكايد واخر وحول بوحن اعورا يال خلاص سيري لو امري نينكه او ديس انا ستورو الو أمر غير كي اوريص سي لا ليون خلاص مع ناس ولالي انسى حد يكفيت انت قرت الدين خاطر بعد سربال قد اما سريعه هؤلاء البواب تقبالك في الرخصابه او أما أفكه قده لعن الله وعديكي نواجري ليه لعن الله وإله وإلهنا حل على عينه النبي الخوة عن ناذرك وحدايا عرض والمندورك لديه لما ذلك انتوائي وضرورة وضرورة وحيث فمضرورة وحيث يعني نارهان ونجيها وبقهان وحي بنانا هيساء يعني اودي الاركو وحي بنانا هيساء باقر وكو وجر أصحابه جرؤ يعني يلنك ديايا نفتيسي أسكو عشايا أسكو دمعين وحارو منظره إشاكاله وحارو منظره وطناقم بين الرجل يعني والمرأة من الإناب الهدوري ديما وشدودي قساركودي حرامة نظرم وتواسن ديما وشد يستاوش إشاركوا وحرم نظرم بين الرجل إلا لحاجر إلا لحاجة حال لغاية المعينة أما إلا بصغر المعينة حتى يعني أنك محمد ناسنا ساس إذا وجرته فبيب كلام جو حتى وين الشيء حدثه حدي مرت غدايان اول رو اني غداان مركي يعني مين السوقي مو ناو بوديسه نقهو حنول يعني لحنول يعني يعني نمالو بيها جبر سوق وحاس كل وقت سريعه الضروره سريعه الضروره حدي وحاس اي مركي بانا اني وحاس سوبيان مركي, مركي وحايه مغاصي او نل وحوداي يا غودا انجوغ يوه جير جير غليز نار نار غليز اجوغ هدي يدو دورتو او غاننو غيا غودال حاس كل بشارع الدروايه وفي عماها محله بيو وعرض منستروا يو ركوايه ام برخي نار تلسودياين اونين ذولو غياينينكا نار طبيب الجير ننكا او بنالتا ناكتس ازقيو تقطق تافيري هاي مركز الاجراء هنا جوه افعا سلو جوه ناكتس افيري فرجي انت احنوها اليس او القيها ميها مركز الاجراء هنا وحاجة على روائنا وين لو باهدو يعني تقطق لقيو اسفيريو مركه او وحيالاه waxay ka soo dhaamay jiraca qotarka booqay ama mar halka soo taallanaay kuuyu ama وحيالاه kale markaas ay bananaaaysa ma aan aad ah aan haddi taqdo olawe daktarnaaga oo virus la wayo waxa aad u galninka aqbaxan u wadi doonaa فكم في الضوين قد على المصيبه طبعا منالي تقتل بضمنه قال الوقت يدي نالو خرتي وصو فيري او قال لي او سو خرتي مكبر حجوجر كان في فيران دي توروجر جوجيرين وقال قال جوجيرين وانا بضمن ارك في او في المصيبه وزنه ناتي وصفر لي وقال ايه سريع وصار كده لمونتس كله وهي اقتلوا عادك حتى اول رغتي وحبنان كل شريعه ضاين ورب كي وشريعه ضاين صوبنها وين ونا انت وايد اورادين للمها وحيانها وحياله يعني له فيده حديد فيده يكرتاد مرتبه من انت هو وهاه اما الفلاح يعني وحكته يعني نعمرو وحمل كسته وحل امانه ستقو اورا خلو ذاك وجوب ما ولا امانه انت هاي اله الهي ما اسمكم مجرو وراد اهاب فيكم ضلنا فيكم لا اله الا ربي علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا لطيف ربي يسر واتعسر وعن يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم صوبنا صلوات الله وسلام عليه وحسري احفظ دور ود أبيك ويجعل كيسي لور معناه أضوها دي كاس جعله لور معناه محب احفظ نور وود أبيك أضوها دي يعني وحاس جعله لور وود أبيك محب أبيك محب أبيك الله و الله امس ويد لما حطيره ويده وسطه والجو واجهتها ايه فض ضور ويد ابيك اضوار دي وداي دي سطور قديم معناها او قد ويد وله لا جو ده معناها وحاول احفظ ضور ويد ابيك معناها انك دور جعلت من كل شو وداي هاي ضو قبو هذه لجري جري وداي عاين ويسجع لايين نكاش الروح عدي لهس دو واحلى قدر هاب ان شاء لا تغدعوا لا تغدعوا دول في على وهن اكجي سنين حريري ديجوزت واتف اوفيت الله فيدفع الله نورك نورك لقد قلت نور فبسبب ذلك سوف تيسي قلت نور كايدمها يعني هذه القرطة هو جواب النهي هو ايه اما سيطفئ الله سيئسك قل قلن تا ايديا ما او سيطفئ الله هذه جواب النهي لك دي وحل لها فو يطفئ الله نورك نورك الهي وادميها تا سوف تيسي جواب النهي هو ايه والقرطة و هاديه الله إلهي والدمياء نورك نورك هذي نورك هذي إلهي والدمياء فرحه ذي إلهي وهالزولياء <تصفيق> نورك وعكا غبتا الله وحا إلهي أسخبته فلا مرسله له معناه هذا محب كيسي نور علوه احترام بالاحسان كلور جعل كلور نور كيسي يا, يا اله اسكار, أسكار ترى إن تظهرهم إنه لليهن حريري إن تزغيري ولكبعدين سفيعن حريري كان يهي يعني وحوهي وعيد وقودوا فيتفع الله وجد وقودين حديثك وحوهي من قودين رخيمت طغريع وحوهي معنى ها أسأل الله حديث قويتي هي إنه نور الإيمان كازولي وحكا حم مالك إلا أنك وعروه هاي وحكا لحسوسك رمجري إلا إليه عقل غيالي مغني ضاءك مالهين بدل نورك ما يشعر ما يشيسي نورك بدلك ضاءك مالهين عائلين ضاء محافظون زياده في الله ضاءك الهنائي يعني تريد زائدها على كلية الناس بحق انا كلها انت واحد وحيت وينك وزهر اما ادوك حافظ الاراق حافظ الاراقي وحوق في السيري نوركي كلها ولك تراع وي دي نور كل شعرك الدنيا ما مسرور كاهر يعني حافظ العراقي وحسله جن العراق مشهور و ايه كل احتمارا ها قرانك سؤالوري لماذا ان يهيم اكو تزغايو امر في الدنيا دون كثير لذيج لا يقرانك سوري امن كان ميتان فأحييناه واجعلنا أنه نور يمشي به الناس حديثي حاكمنا وحاكمه مد أن نور نور إذا دخل في صدر حواتي أصدره انفسح حواتي بلارها حديثي أصحار تئوية الدين وعين يا رسول الله يعني نور كاسي على المثلية أعوائيسي خلاهما ديسي إنك إليه نوركسي دار الغرور يعني واقع ديرها دارت الدونك قلبي يسمى السيحي نور إيمانك يا باب وإه دارت غرور على دار الدنيا اللي كل دارت دي, دي قلبي يسمى رأسي هايو الدون وأوشخيسها قلبي يسمى ضمحنا يا يعني كر سنه كا عباره هو اسكال على مجلسه خاصم قادر الخلود اسمها مدخ د ان ضرب شديد يشتد على تستذ قرب اول ضربه ها في الاخره اسكال يعني لمده الى القران كيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسامون بين ايديهم نوركو آخر كاسو على كل حال ننك أدور جعله وولاويس هاي السائب هاي وقال كيسي أهجري عدي لغا طوو يعيلكي سي وحان أئمهاء احايني أدويس يعني اسمجامي لهاي بركي مقعيسي أدور انت وقافي <تصفيق> على كل حال نور كزولن تيسي ونكالسيهين لنكالفاق وزجره واي لا يسيسير واي يوم يقول للمنافق ولمنافق للذين همون درونا ضيام ورسوله نقتبس من نوركم الوركين مسألهم كمسأل لستهوى دنار وما ابا ما, ما حول ذهب الله بن نورهم من منافق او انك منافق انما ابن عبد الله بن مبارك حديثه حسبه وزوجتي في زودي المسلامه الذي بعث محمدا والذي اتقنوا قراته لو مناسي محمد ان عمل الله حظ النبي ان حاله في كتاب الله وحا كتابك إلهي برسوغان حادي الله قردع من كان يسلو أباك لك أضوى استعلاك لعوه معنا حريري جري حقوين هذه ديوزيت ويمتعو الله نورك نورك, نورك إليها جميعا كاب الحبار وحاس لغوري في كتاب الله وعش الذي أنزل على موسى السودج عليه الصلاة والسلام طورات وقد أبيك أضوها قعلت <سؤال> سئلالي أضوها احترام احسان أصوبي أقول <سؤال> لا تقضعه أقول <سؤال> عيوة الله <سؤال> نورة نورة أضوها وحالة مدة جب تاري نكي حريري جري تاسوك روائي أسنان نكي أبقالي حريري جري حريري أولا أولا تاسوك روائي هكي حريري جري حريري اوه يعني الجعلائيين اذا ساسو فروحشمي يابو الصالحين الصريحة اهنا سورهمي يعني نقول اسمنا عائشة عبدالقليجة تسير الساحب اهاي نفتي سيسرية اي ماركي نوريس اسويعي رجطي اسويعي الى عائشة اكتراه وحديثي على يابو الصحيحة وصومتين بركصوبنا سلوات الله والتلام علي وحسري, وحسري <تصفيق>